ما حد يضحي لك مو اي بشر جوا قلبي يشيلك حالك رحيت المهم شتحيده Aztán, miután elment, a jövőben. A jövőben. A وقتي خلاص لا خلاص تمثيلك مني ضجت انا شمسوي لك للرجعه خاف على الاقل خلي لك الله ويا والقلب داعي يا, يا الله, الله ويا يا ابو داعيه تعبت عليك شلون ونعش راهي تتهون على Bajar mabmód Allah kareemtő Iyagy, lehájí belkó Iyállá, el-octod-dóvar Má kács, sárt memenú Lom, ha állí دي قودى عد غرامك راح تفسرني الله, الله, الله, الله ويا الله ويا الله ويا داعي والقلب داعي بس منطلع اللعبة صحيح؟ خلنا نلعبها صح. لافت، لافت، ورقة؟ نعم. هنا لو عاد الحين. اللي هذا؟ في طبعا يعني داخلوا على بداية ليها؟ صحيح. كلهم يلعبون بس أنا ما حليت. والله ما أعرف براسه. بس مو مو القاموي اللي يلعبون؟ فأعرف شو النقلات ماله دي. 6 ستة وين؟ هنا واحد. لا أنت لازم تجمع هناك يمون. Hed nem